سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ, والفلك ۖ وَلِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ لرؤوف الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان الكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكون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 وما للظالمين من نصير وإذا تثلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا الموكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أن كفروا. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس طلب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا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 هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج بل تابيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون أبوسول شهدا عليكم وتكونوا شهداء أعلى الناس فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولكم فنعمة المولى